وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِتَالُوا لِلْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 119. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا 110. ومن كان غنيا فليستعسف 111. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 112. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 فَلَْتقُ اللهَّه وَالَْقولُوا قَوْلَ سَددَا إَِّينَ يَأكُلونَ أَموال التَمَا ظُلمًَا إ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونهِم نَا رَو وَسََصلَونَ سَعير يُوسكُم اللهَّهُ في أَولادِكُم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 124. وآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 125. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 126. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولده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 وَآاشِرُوه بِالمَعرُ فَإِنكَرِهتُمُهُ فَسَأَ تَكْرَهُ شَيْئ فَسَ تَكْرَهُ شَيْئَ وَيَجَعَلَ اللهَّهُ فِيهِ خَيرًا ككثيرًِا وَإِنْ أأَرَتتُ مُسْتِبِدَالَ زَوْوج م كَانَ زَووج وَآتَييتُمْ يحْدَهُ نَّ قطَرَ فَلَا وَآتَيتُم إِحْدَهُ نَّقطَرًا فَلَا تَأخُذُ أَتَأْخُذُونَهُ بُهتَانَو وَإِثْمَم مُبِينَا 124. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا 125. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلفت إَِّهُ كَانَ خاحِشَتَْ وَبَقُتَ وَسأَسَبِيلََا حُرِّمَ تَعَلَْكُمْ أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَقَواتُكُم وَََّا تُكُمْ وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الأخت. وَبَناتُ الْ الأخِ وبنات الأُخْتِ وَأُهاتُكُم الَّاتِ الضَّعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مَِ الرضَاعَةِ وَأُمَّهَا تُ لِسَاءِكُمْ وَرَبَائبُكُمُ فِي حجُوركُم مِن لِسَكُْ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 119. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما 110. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 124. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف, بالمعروف محصلات غير مسافحات ولا متخذات أخدام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 يُرِفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قرينا فساء قرينا.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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَذَى وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يَا بَأْسَنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدين.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 الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ آمَنُوا سَبِيلًا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 124. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 125. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 126. فمنهم من آمن به ومنهم من صد 119. وكفى بجهنم سعيرا 110. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 111. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 119. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم, وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 110. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اللَّهُ علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه 114. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 115. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 116. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأغسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله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 وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا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 119. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى فِي في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث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 وَلَو شَ اللَّهُ لَسََّقَهُم عَلَيْكُمْ فَلَ قتَلُوكُمْ فَإِن عَْتَزَلُوكُمْ فَلَم يُقااتِلُوكُمْ وَأَلقَوْءِ لَكُم السَّلَمَ فَمَا جَعَى اللهَّهُ لَكُم عَلَيْهِم سَبِيلَ سَتَجونَ آخَرينَ يُريدونَ أَ يأَّنُوكُم وَيأمنَّنُوا قَوْمَهُم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُلَاائِكُم جَعلناَا لَكُمْ عَلَيْهِم سُلطَانًَا مُبِن وَمَا كانَانَ لِمُؤمنٍِ أَ يَقُتُ لَ مُؤمًِا إِللاا خَقَى وَمَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَاءى فَتَحرير رَرقَبَةٍ مُؤمِنَةِ وَدِيَةُم مُسََّمَ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 وَكَان اللهَّهُ عَمًَا حَكمَ وَمَ يَقتُ الْمُؤمِنَ مُتَّدًا فَجَزَ أُوجَه النَّمْ فَجَزَ أُوجَهًا مُخَالِدَ فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعددَّّ لَهُ عَذَابًا ظِيمَ 124. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا, فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 125. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كَذَلِكَ كُتُ مِن قَبْلُ خَمَن اللهَّهُ عَلَكُم فَتَبَييَنوا إِ اللهَّه كانَان بِمَا تَعمللونَ خَبير لاَا يَسْتَو القاعدُونَ مِنَ المُؤمنِنينَ غَييررُ لِضَّررِ وَالْمُجاهد فيِي سَبيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وَآافُسِهِمْ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 وَمَيْ يَخْجِ مِ بَيْيتِهِ مهاجِرًا إلَى اللهَّهِ وَرَسُولِهِ ثَُّ يُدِرِك المَوت ثَُّ يُدِرِكهُ المَوْوتُ فَقدَد وَقَأَجرُْهُ عَ اللَّ وَكَانَ اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحيِيمَ وَإذاَا غَرَبتُم فِي الأبضِ فَلَس عَلَْكُم جنااح أَنْ تَقُصرُوا مِن الصَّلَاتِ خِفْتُمْ فَلَْسَ عَلَكُم جُنااحم أَنْ تَقُصروا مِن الصَّلَاتِ إن خِكْتُم أَ يَفْتِنَكُم الذيينَ كَفَروا إِكافِرينَ لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَان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 119. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كَفَرُوا الذين كفروا عَنْ تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنُ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا 121. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم النَّاسِ الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 122. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 وَمَي يَعمَلسُ أَنْ أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثَُّ يَسْتَغْثِر الل ثَُّ يَستَعْفِر اللهَا يَجدد الله, الله, يجد الله غَفُورَ الرَّحيِيمَا وَمَيْ يَكسِبإِثمثَإِ ماَا يَكْسِبُوه على نَفْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكِيمَا ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم ما طائفه منهم ان يضلوك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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَغُوا آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 114. يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 115. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن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 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرْتَ الْآَنَكُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْنِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمَ 117. وكان الله واسعا حكيما 118. ولله ما في السماوات وما في الأرض 119. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله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 وَكَانَ وكان الله على ذلك قديرا 125. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا 119. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 110. غنيا أو فقيرا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 يَا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أنزل من قبل ومن يكفر بِاللَّهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين آمنوا ثم كَفَرثُمَّ آممَنُثُم م كَفَرثُم مزْدَادُ كُفْرَ لَمْ يكُن اللهُ ليَفِرَ لَمْ يَكُن اللهُ ليَوْفِرَ لَهُم وَلَا لَهدِيَهُم سَبِيلَ بَششِرِ الْمُنَافِقينَ بِأَنَّ لَهُم عَذاابًا أَلمَا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 وَقَدنَ الزَّل عَلَيْكُم فِيكِتابَابِ أَن إذَا سَمِعْتُم آياتةِ اللَّهِ يُكْفَر بِهَا وَيُسْتَهْزَُوا بِهَا أَنْ إذَا سَمِعْتُم آياتاتِ اللَّهِ يُكفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَُوا بِهَا فَلَا تَقعْضُ معهُم حتىَت يَخُضُ فِي حَدثٍ غَيْرِ إِكُم إذًا مِتلُهُم.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 وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصبُ قَاوا أَلَم نَسَْحو إِذ عَلَيْكُم وَنَمنَعكُم مِنَ الْمُؤمِنين فَلَّهُ يَحكُ بَيْنَكُمْ يَومَ الْ القِيامَ وَلََجَعللَى اللَّهُ للِكَافِرينَ علىى المُؤمِنينَ سَبِيلَ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 124. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 125. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 126. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم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 129. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 120. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا قُلننا لَهُم لَا تَعدُوا فيِي السَّبتِ وَآخَضْنَا مِنهُم متَاقًَا وَلِظَ فَبِمَا نَقُضِهِم م تَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْ الأب أَ بِغَيْرِ حَقْطُ وَقَوْلِم قُلوبُناَا غُلْف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 119. وأخذهم الربا عَنْهُ نهوا عنه النَّاسِ أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 110. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وَأَو حَن إِلَ إِبِهِيمَ وَإسماعلَ وَإِسحافَ وَيعقُوبَ وَْأَسباتَ وَْأَسْباتِ وَعسَ وَأَوبَ وَيُونُسَ وَهَارونَ وَسُلَمانَ وَآْنتَن دَو دَزَبُ راء وَررسُلَ قَدِقَ صَصْنهُ معلَيكَ مِنْ قَبْ وَررسُول لم نَقَصص معلَيك 124. وكلم الله موسى تكليما 125. رسلا مبشرين يَكُونَ لألا يكون للناس على الله حجة وَكَانَ الرسل وكان الله عزيزا حكيما 126. لكن الله يشهد بما أنزل إليك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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَلَسْنَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلَهُ مِثْلُ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ